هذه هي السلطات ا ل س ع و د ي ة في السعوديه ة اعتبروه وصلوا معناها شيء مؤكد هذا وصل. هو ل... و ص ل ت م ا لنحن نحن نحن نحن نحن نحبهم وصلوا بطريقه حبهم انتم كما هذه ا ل و ر ق ة ا ل م ك ت و ب ة وصلوا الى الشفاه السعوديه نحن لا نحبهم كيف الموضوع هذا الموضوع ا ل ي ا ل س ع و د ي ة ي ب د أ في الجرايد ا ل س ع و د ي ة مكتوب هذا المتنصط اذاك هي و ص ل ت الهند مش بوظفيه ووظفيه ت م ا الرساله متاعك وصلتها بكل هند لقد خليك ع قامت ووسط للسحودي. ب ن بمخرجه يتنبع ح ا ل س ع و د ي ة تتقام م ن ش ولم ر هود. بحي. يخرجوا منها ا ن زلت عنا طرق اخرى ن من يخرجوا المشيخ رأوا بها العلماء. المشيخ ء ا ل لنا نطالبه ل ه ا ب س و م ا الله ء ل ع ن لكن علماءنا الربانيين ا يزيمهم ر ج ا ل ل ب ع عزيز او ل ذليل. يقول ل ك م ة حق يشد ا ل علش? س ج ن عليش سبحان الله اخذها بصفه ج د ي ة و بكل اهتمام بكل الله نيله الله اهتمام、ربدي. هذا、شو. ان شاء هانا ان شاء شعر